المنار اث ام تقدم حياة مع قبيلة الشيخ الدتور سامة محمد صلاة مناء السعية اله الناس كرمني لأني لست عادية حياتي بالقيام احلاك وغاياتي بها علياك يجعلت ان احلى وكل سعادتي اني بمسؤوليتي احيا حياتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد متجدد معكم في برنامجكم حادي الطريق هذا البرنامج الذي يبث على الهواء مباشرة عبر المنارة FM يمكنكم التواصل عبر الأرقام التالية 909 الرقم الثاني 4717551 كما أسلفت في أول حلقة أن هذا البرنامج هو حادي الطريق يحدو بنا للمفاهيم والتغيير والتراكمية جزء من هذا البرنامج يبتعد عن الإثارة ويبتعد عن التفريعات المكررة إنما هو بإذن الله تعالى نستعين الله جميعا للإثراء والإضافة للبناء الفكري والبناء القلبي عقلا وقلما وهذا خطاب القرآن الكريم يخاطب العقل فيقيم الأدلة والبراهين على الحق ثم يترك الحرية للقلب في الاختيار وتكلمت في الحلقة الماضية أن هذه الحلقة سوف تكون عن التفاعل عن التفاعل تكلمنا في الحلقة الماضية عن الإيجابية كيف نكون إيجابيين واليوم نبدأ في الحديث عن التفاعل والتفاعل ضده التشاؤم وهل التشاؤم هو حقيقة أم أنه مجرد؟ كلمات مثلا لها بعثات نفسية ليس إلا ما هو سؤال وهذه الكلمة كانت تحدو بنا دائما في هذه الثورة المباركة الحقيقة طلعت عليك يعني مما كتب عن التفاعل سواف الكتب القديمة أو الحديثة أو المواقع الإلكترونية أيضا وكنت أبحث عن تعريف فوجدت أن أفضل كلمة لما يمكن أن نعبر به عن التفاؤل هي, هي توقع الخير توقع الخير توقع حصول الخير وهذه الجملة وجدت أنها أخصر جملة وأدل كلمة على المقصود فالإنسان المتفائل هو الذي يتوقع حصول الخير في المستقبل بضد ذلك المتشاعم المتشاعم هو الذي يتوقع حصول الشر فالتفاؤل كلمة جميلة حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أنس قال ويعجبني الفأل والفأل الكلمة الطيبة كما قال عليه الصلاة والسلام من هنا نستطيع أن نقول أو نذكر بالحديث الآخر في موضوع التفاؤل الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في سويعة مباركة نستمطر بها رحمة الله تحفنا الملائكة وتخشان الرحمة وتتنزل علينا السكينة يقول عليه الصلاة والسلام واستمع لهذا الحديث ثم نغوص في شرحه شرحا دقيقا ولسقطه على نفوسنا وعلى واقعينا يقول صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم يعني, يعني استيقظ صباحا ها دخل عليه اليوم الجديد في صباحه إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول الأعضاء تقول لللسان اتقلها فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا شوف الحديث إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتقلها فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا وأنا كنت يوم من الأيام أجد إشكالا في فهم هذا الحديث حتى أكرمني الله عز وجل بمنه ولطفي ومعونته بقراءة بعض الكتب الحديث فيما يتعلق بتطوير الذات مش يقول لك تطوير البناء تطوير البلد في تطوير الذات وبناء الشخصية طور ذاتك كيف, كيف تخرج مما أنت فيه وتقفز للأفضل فهناك كتب في هذا الموضوع فوجدت أن هذه الكتب وهذا الموضوع في تطوير الذات وبناء الشخصية وجدت انها يعني كلها تصب في معنى الحديث ذاته بمعنى أن اللغة التي يستخدمها الإنسان اللغة التي يستخدمها الإنسان تؤثر أو هي التي تصبغ وتصنع حياته يعني من هنا أستطيع أن أقول على ذو هذا الحديث أن ما, تقوله ما أن ما تقوله هو ما تكونه أن ما تقوله هو ما تكونه فالشيء الذي يقوله الإنسان أو يعبر عنه بلسانه هو في الغالب الذي يتحقق في واقع الحياة ولذلك يعني تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه صلى الله عليه وسلم في تقلبات حياته وهذا باب واسع جدا وله كتب متخصصة ولا أريد أن أفيض فيها إلا أنه كان يتفائل بالأشياء الجميل. يتفائل بالأشياء الجميلة يلتقطها إني مثلا عندما أتى للمدينة كانوا يسمونها يثرب ويثرب هذه كلمة غير محمودة يعني من التثريب والتوبيخ لكن سمها عليه الصلاة والسلام طابة شوف شيء طيب وسمها المدينة وهذا نوع من التغيير حتى فيما يتعلق بالألفاظ كان يوجد جارية اسمها عاصية العرب كانت تسمي الاسم الشين وتترك الزين يقولون الزين للعبيد لأننا نناديهم به أما الشين فلأعدائنا عندما ينادونا أو يخافون عليهم العين وهذه نوع من الخرافات فكانت في جارية اسمها عاصية فالنبي عليه الصلاة والسلام غير اسمها وأنا إذا سألتك المستمع الكريم أنت الآن في السيارة أو في البيت أو في المحل وتسمع فيها وتسمع في هدي نبيك صلى الله عليه وسلم يا ترى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا توقع تتوقع أن غير اسمها من عاصية هذه الجارية التي كانت عاصية هل تتوقع اسمها سوف تقول لي ولا أخي هاني هتقول لي مضيعة عكس عكس لا بدأ العاصية سميها مطيعة اسم يعني يحمل معنى فيه ديانة وفيه تديم لكن الشيء اللافت للنظر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسميها مطيعة سماها جميلة من عاصية إلى جميلة فلاحظ هذا المعنى يتعلق بالجمال ويتعلق بالحياة ويتعلق أيضا أنه مناسب لأنوثة هذه الفتاة اسم جميل والمرأة والفتاة جزء من تكوينها النفسي أنها تحب الاسم الجميل حتى يكون إن شاء الله لا حظ من اسمها بل أيضا أنه كان يلتقد الأشياء الجميل على الصلاة والسلام كما نعلم في صحيح حديبية عندما جاء سهيل بن عمر وكان كافرا الوقت إذ جاءت للصلح وكانت قريش كل مرة ترسل شخصا فلما جاء سهيل رأاه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال قال لقد سهل لكم من أمركم لأن الاسم هنا جيد وعلى النقيذ من ذلك كان عليه الصلاة والسلام يكره اسم حرب واسم مرة وأيضا يوجد معنى لطيف هنا أنه عليه الصلاة والسلام يكره حرب ومر أن الإسلام دين يعني أن الإسلام دين لا يرحب بالحرب ولا يبحث أو يتطلع إليها أو يتطل أو يبحث عنها إلا أن تفرض عليه إما دفاعاً عن النفس أو لغرض شرعي صحيح دفاعاً عن الإنسانية وحرية الإنسان فهناك تلاحظ هدية على الصلاة والسلام كيف كان في التفاؤل أنه يلتقط الأشياء والمعاني الجميلة يعني أستطيع أن أقول لك أن التفاؤل هو مثل الجهاز موجود في نفس الإنسان في داخل هذا الجهاز صنع بحيث أن لديه القدرة على التقاط المعاني والصور والأشكال والألفاظ الجميلة وأيضا يحتفظ بها ويؤثر على الإنسان من خلال هذه الأشياء ولعل قمة التفاعل هو ارتباط الإنسان بربه هذا أعظم شيء هو ارتباط الإنسان بالله سبحانه وتعالى يعطيه سكينة. يعطيه هدوء. أب... اقسى اقسى شيء على الانسان يحرم السكينة والهدوء والاستقرار النفسي هن الذنوب والمعاصر. لان لهن من الله طالبة. مثل الصياط. لان الذنب والمعصية. طبعا المعصية ما يجي في بالك هو السرقة والزنا والحراب. لا لا. اذا الناس بكلمة باشاعة ب... ب... ب... بنظرة بحسب من من الشر ان يحكر اخاه المسلم بازدراع هذه المعاصي بعدم المبا... الـ الـ الـ الاهتمام بالوالدين بعدم الاهتمام بالجار بعدم السلام عن الناس واحتقارهم هذه كل المعاصرة ما نظن المعاصي هنا الذي يرتكب من أولئك المسرفون على أنفسهم لا هو الإنسان لو يتفقد نفسه يلقى نفسه يعني مسرف في جانب كبير هذه المعاصي إذا كثرت تحرم الإنسان الراحة فالراحة الحقيقية والتفاؤل الذي يعطي مداد للحياة ويعطي يعني مرونة وجمال وراحة هي ارتباط الإنسان بالله عز وجل لأنك أنت محتاج إلى الله الفقر وصف ذات فيك أنت فقير تبي ولا تبيش أنت ونا جينا بدون اختيارنا ونطلع بدون اختيارنا معنا أنت ما تملك شيء لكن سر القوة لتستمدها من الذي اوجدك. الحياة يا إخوة بقدر ما هي حياة جميلة إلا أنها حياة صعبة ربما لا يستطيع الإنسان بمفرده بل يقينا وأجزب أن يقطع هذه الطريق الطويل بكل ما فيه من أشواك وجبال ومراقل وصعوبات إلا بالله عز وجل في مقابل ذلك في متعفيل لذاذات في جمالات يحتاج الإنسان إلى دعم يحتاج إلى مساندة يحتاج إلى حفظ يعني أحيانا الإنسان يستعين بالناس ولا يجد عونا ولا يجد ردءا ولا يجد ظهيرا فيه جزء كبير في قلب الإنسان مشتت ما يجتمعش إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك أقول أكثر وأجمل ما يكون التفاؤل هو ارتباط الإنسان بربه عز وجل ارتباط من خلال الصلاة شوف عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر يعني إيش؟ الحزب هو التجمع إذا تجمع عليه أمر لا قبل له به قالت بلال أو قالت عايشة رضي الله عنها فرغ إلى الصلاة لأن هذه قوة هذا الاجتماع هذا النائب أو المدلهمة التي نزلت به لا طاقة له به إلا يريد مداد إضافي فيفرغ إلى الصلاة آرحنا بها يا بلال يريد فيض ولذلك تعطيه طاقة الـ الـ الاتباط بالله بخلال السجود قال يا رسول الله يعني أسألك مرافقتك بالجنة قال عني على ذلك بكثرة السجود فإن كل سجدة كلما سجد الإنسان لله عز وجل هنا قمة الراحة وقمة العزة تضع عزم يديك لله الخالق سبحانه وتعالى كلما سجدت لله رفع الله لك درجة وحط عنك خطئة من خلال التفاؤل من خلال الاستعانة بالله يا غلام اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت طلبت العون فاستعن بالله قل يا رب انت العبد وهو الرب سبحانه وتعالى من خلال الدعاء فيما يعجز عنه الانسان فيستعين الانسان بربه فيما يقدر عليه ان الله يقدره على ذلك ويساعده احيانا تسكر عليك لجكنية في جراية لجيك نية في الاخلوق للناس لجيك نية في اولادك لجيك نية في زوجتك تحس الدنيا منطبق عليك اصحابك يا رهم ما عاشت بترد على التلفونات لجيك صحة ولا هذي آجيك. انا جيني وانت جيك هذا, هذا لما يجنك لمواب هذين اطرق باب الله سبحانه وتعالى اطرق ومن اكثر اطرق الله كريم ما يردش سائل ما يردش ابدا فاسأله ان يساعدك ويرزقك السكينة ويرزقك الهمة ويرزقك الإرادة سبحان الله بعيدين نحن على ربي صح قصرين لكن بنحي حياة جديدة مع الله سبحانه وتعالى لأن هذه الحياة الحقيقية أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت الحياة عند الله حياة مش حياة الجسد وتأكل وتشرب هذه يشترك فيها ستة سبعة مليار ستة مليار أرضية لكن في حياة خاصة لو تذكروا بالحلقة الأولى كيف نفهم الحياة وقسمت دوائر الحياة وقالت الحياة هي في حياة الإيمان ولذلك توجه إلى الله بجماعية قلبك أقبل عليه وافتح باب جديد في أن يعينك على نفسك الأمارة اللي مرة مرة ها؟ تخليك تغلط قل يا رب قدرني عليها اللهم معني فيما أقدر عليه وفيما لا أقدر عليه وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه وأحسن الظن بالله من هنا أقول يا إخوان من التفاؤل أفضل التفاؤل هو صلة العبد بربه هذا يجعل رقم واحد في حياتك مش لما تفضى مش صحش. ولذلك ممكن واحد يسأل سؤال زعمك ربي رضي علينا هك يسأل روعة كده نحن مشي لله كل يوم يمشي يطوي في عمرك تببي ولا تببيش. يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يومك ذهب بعضك أنا نذكر في الأشياء هذين مش من باب أنك تخاف وتقعد لا هذا يحفزك على الإنتاج والإنجاز ها؟ تسأل نفسك زعمك شين مكانت عند ربي أنا كيف وضعي رضي علي وين درجته النبي عليه الصلاة والسلام يجيبك على هذا السؤال يقول من أراد أن يعلم منزلته عند الله فلينظر منزلة الله عنده واضح السؤال وجواب بسيط ما يحتاج لتفرعات وتدقيقات وواضح من أراد أن يعلم منزلته عند الله فلينظر منزلة الله عنده الله كب عندك في حياتك أقول الصلاة بالله هي رأس أمر التفاؤل تعطي حيوية وتعطي طاقة من هنا كما ذكرت في بداية أن الإنسان يعني يرتبط بالله أيضاً في الأشياء المادية يوظف الأشياء الجميلة في حياة يعني بمعنى يسمع كلمة طيبة يفرح بها يكون متفائل لأن يعطيه طاقة إضافية وراه الإنسان يعيش في الإيحاءات شوف الإشاعة الإشاعة كيف تعمل في الناس بعدين تطلع كذب شوفهم مشاعر كيف تطلع وتنزل وهي لا أصل لها إذن مشاعر الإنسان هذين هنأ أجواء التفاول واحد سمع كلمة يا سالم في الصبح يستبشر بيه والله إن شاء الله سلامة نوصل إن شاء الله خير معناها سلامة واحد اسمع يا موفق إن شاء الله رب يوفقنا هذين يخلق لك نوع من ليس من الحيلة إنما كان عليه الصلاة والسلام يتفاعل بمثل هذه الـ الـ الـ الـ الأسماء ولذلك هناك فرق كبير بين التشاعم الذي, الذي هو ضد الـ الـ التفاعل والفرق كبير بينه وبين التفاعل فالإسلام لا يقرب التشاعم بل كل الألفاظ والأحاديث التي فيها ذكر التشاؤم هي نقل للشؤم من معناه الجاهلي الذي كان يربط الشؤم والتطير بالأشياء وبالأشخاص يربطه حول النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة إلى معنى جديد ولهذا الإسلام لا يعترب بالشؤم لا في حيوان ولا في اسم ولا في إنسان ولا في شيء إنما الشؤم فعل الإنسان المعصي الشؤم شؤم لانها مغبه لها لذة في وقتها لكن لا حصر على قلبك حتى علي الصلاة والسلام لما قال في الحديث ان كان الشؤم في شيء وهذا من باب الاشكالات يسموا فيه كيف يرفع عن الاشكال الحديث صحيح قال ان كان الشؤم في شيء ففي الدار والمراه والفرس هل هذا شؤم على حقيقته عائشة رضي الله عنها اصل كانت تنكر تماما وتقول ان العريس الصلاة كان يحدث عن الشؤم في الجاهليه ليس الشؤم عندنا ما عندنا الشؤم من هنا ذهب جمع من العلماء ان هذا المعنى إما أنه غير صحيح اصلا او أنه منسوخ في الحديث وعليه الصلاة والسلام ينقلهم من المعنى الجاهلي إلى المعنى الشرعي كيف؟ المقصود بالشؤم هنا هو الفعل فعل الإنسان فمثلا الشؤم مثلا في المرأة أو في الدار أو في الفرس سوء الخلق مرة يكون الشؤم في الرجل أيضا سوء خلقه إنسان لم سيء الخلق يجيب لك مشاكل صح الله يؤذيك وكذلك ضيق البيت أو سوء التهوية أو رداءة الجيران كذلك الدابة أو الفرس دي عاطلة أو ديمة دي مضايق منها فأقول لأ الإسلام لا يقر الشعم إنما شعم الإنسان في كلامه وفي لسانه كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وذكرت أن الكلام اللي تقوله يبرمجك سلبيا أو ايجابية وفي حياة البشرية كان موجود الشعم بقصة السانح والبارح وعند الروم وفي اوروبا وفي بلاد العالم الى اخره ونعرف ونحن مثلا التشاوم برقم 13 حتى اظن في بعض الطائرات يعني, يعني حتى لم يعطوا البوردينج باس ما يكتبوش رقم 13 من باب الشعم وبعضهم يتشاوم من الاشكال أشكال الناس ومن الوانهم يتشاومون واحيانا من زهرة الناس يعني السوسن إلى آخره من ما هو معروف بعضهم يتفشأ من, من كل شيء يعني واحد نقصي واحد نقصي كيف؟ متبرمج إنه هو ما يفرحش حتى لما يشوف الفرحة يقول لك استرى الله هذي شن بعدها؟ لما يشوف نستضحك يقول لها الضحك هذا بعدها حزن ما تضحكوش واجد هو نفسه متشائم من الحياة لا ينظر إلى الحياة بوجه مسفر وجميل حتى أنه يذكر أنه كان بشار ابن برد كان متشائما. لغمان شاعر. متشائم جدا. جاء رجل يدعوه إلى وليمة. وشوف القصة الغريبة. يدعوه إلى يقول له أنا أدعوك هاي وليمة. وليمة عرص. فقال ما اسمك؟ قال له اسمك أنت؟ يسأل في الداعي. قال له اسمي إقبال. رفضا يأتي الوليمة. قال قال اغرب عن وجهي قبحك الله من اقبال اسم جميل هو شو من تشاؤم لاحظ انه قلب اقبال قلب اسم اقبال لما تقلبها تطلع لا بقى اقبال مالا كنمشي ممكن تضربني سيارة ولا حاجة لا بقى مالا منت اقبلها اقلبها تشوفها كلمة اقبال اعكسها تطلع لا بقى فتوهم منها انه لن يكون له بقى ورفض المجيد وقصص قصص معروفة وفي في الناس من هو متشائم من كل شيء حتى من الجو اللي يحيط به بل تجد كثير من الناس إن, ان يقول انا لا ارى رؤية الا جاءت ووقعت سيئة خاطرة حتى حاجة شيئة في الحلم تقام سيطرة عليه وعيش في اوهام ومعليش خالينقوله النساء ديما يحل منواجت ديما يا شيخ احلمت يا شيخ حتى مرة واحد مشايخ من كثرة يسألوا فيها عندي رؤيا عندي رؤية تقلب بطلونهم بطلونهم انتم دي مرقدين الحلم هذا تستنس به لكن مش هو يصنع لك حياتك وهنا يعيش الإنسان في, في, في عالم الأحلام مش عالم الشهادة وحياتها أبدا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث بها يحدث بها الناس وفي رواية يحدث بها من يحب وإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث بها فإنها لا تضره مش كل حلم شيء نتحكيها مش كويس استمع للوحي قال لك ما تحدثش بها يعني امسك نفسك وما تكلمش عليها لانه باش ما تستقرش في نفسك لان الشيطان يريد تحزين الانسان حتى في المنام حتى في المنام حتى في المنام يجي ذاكر رجل جال النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله اني رأيت رأسي قد قطعت وانا انظر الى رأسي فقال عليه عليه الصلاة والسلام باي عيني رأسه رأى رأسه هو كيف شايف رأسه ورأسه مقطوع إذا لعب الشيطان بأحد فلا يحدث بها فأنت متأكد تجعل الرؤى متكأ ها؟ أنك تصنع لك حياتك واستراتيجيتك لا لا لا إذا رأى ما يكره فلا يحدث بها يتعود من الشيطان وينفث عن شماله ثلاثا وخلاص يسكر على الموضوع التشاؤم من الأشخاص يقول لك هذا يريد يسكروني هذا هذا ما تشوفها على الطول شي صبحت عليهم ما شفتش خير كل شي بإذن الله سبحانه وتعالى لو الغريبة خلي نقولها حتى أجيال تتوارثها مثل هذه العقائد الفاسدة يعني تجد أستاذ الجامعة والأستاذة وتجد جيل الفيسبوك وجيل التقنية ما شئت معها هذي لك هذا يا رجل أشكلهم ما شوفهم ما تبشيش معي بالعكس كل شي بإذن الله سبحانه وتعالى حتى أن أحد الملوك مشى في الطريق فوجد رجلا أعور اسمه القصة الغريبة الجميلة هو ملك ماشي يصطاد وصبح للقنص للصيد فرأى رجلا أعور فرجع الملك وآمر بحبس هذا الرجل أعور حبسه ثم مضى الملك في طريقه فلما كان من المساء رجع الملك وقد أصاب خيرا من صيد وإلى غيره ومتعه وكان يوم جميل فامر باطلاق الرجل الاعرر فالرجل الاعرر قال انا ارغب في مقابلة الملك فجاءوا به الى الملك الملك قال له هذا بشوفك قبل ما تطلق صراحه قال اتوني به فقال الرجل الاعرر للملك أينا الذي كان شؤما على صاحبه انا او انت من الاشعب حنصاب انا شفتك اليوم الحبس انا شفتك اليوم الحبس انا رايتك فعاينت السجناء يوما كاملا اذا يا اخوان الشؤون لا حقيقة له قضية التشاؤم بالعوائق قضية التشاؤم بأي إخفاق قضية التشاؤم إنه ما يصير شيء بعض الناس يقولون خلاص الثورة راحت اليوم تلع حتى الانتقابات المحلية تلع هذه زي التصعيد ويجبت لك في إشاعات يفشل في الناس هذا لا يسمع منه الخير بالعكس اليوم الناس يجنون ثمار هذه الثورة وهذا هو روح التفاعل اليوم الناس يقبلوا ويسجلوا أسماءهم كناخبين ويبحثون عن الصالحين هذه الجذوة الثورة لاندفاع والانطلاق الآن الهدوء والبناء الآن هي الآن يظهر ابن الثورة الحقيقي في مشاركة في بناء دولته في مشاركة في نتاج الدماء والأطراف والجراح والأعراض التي يعني عنفقت في سبيل الله اليوم هما تجد واحد يقول لك تنا ما تفرقش في كولسا لا ما فيش كولسا عد يضحك عد عليبيين اليوم نحن متفائلين جدا اليوم في يقضة كبيرة اليوم لو لم نحن نبادر باختيار الأخيار وجوبا شرعيا حضيح فعلا فإياك من أولئك المثبتين المحبتين الذين هم يصنعون العوائق للناس ويعيشون في دهاليز التشاؤم وعدم الرؤية المضيئة في الحياة والحقيقة مسألة التشاؤم والتفاؤل هو يعني عندما تقرأ في التاريخ وال... هناك حدث من الشعوب من الشعوب العالم وكم هائل حضارات وتاريخ في كل شعوب مجموعة من مثل هذه الأمور اللي هي يعيشون في التشاؤم قضية الكف مثلا وقضية العرفين والكهنة والمنجمين هذا جزء من ثقافة الشعوب حتى يعني ضعت ولذلك إذا, إذا الشعوب ظلت عن أمرين إذا أي شعب أحفظوها عني أي شعب ابتعد عن أمرين ابتعد أولا عن الدين الصحيح الدين الصحيح هو الذي ينير للشعوب الطريق ويرسم لها المعالم وأي دين أعظم هذا الدين الذي أكرمنا الله به قد من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صلاة المستقيم فإذن الذي يصنع الشعوب وينير لها الطريق هو الدين الصحيح المنزل من عند الله عز وجل الذي هو جاء ليصنع الحياة ويفن كل العقائد الفاسدة ويرب الناس على أن ما شاء الله كان وما لم, يشأ لم يكن خذ بالأسباب واستعم بالله ولا تعجز احرص على ما ينفعك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس يوصيه وهو غلام احرص كن حريصا الشيء ينفعك وينفع بجتمعك وشعبك خير الناس أنفعهم للناس احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز وكان عمر يقول عجبت من جلد الفاجر وعجز التقي جلد الفاجر الفجار عنده جلد وصبر في الباطن امتاحه ولا تقيا وربك ان شاء الله يغينه لا ما يصلحش ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إذن الشعوب تظل إذا بعدت عن الدين الصحيح الدين الصحيح ينير الطريق يرسم الحياة رسما صحيحا الأمر الثاني الذي إذا ظلت عنه الشعوب أو ضل عنه أي مجتمع وهو ضمن الدين أيضا لكن أشير إلي لأهميته هو التفكير العلمي في الأشياء وهذه الحقيقة التفكير العلمي في الأشياء مساء حقيقية تجد كثيرا من الناس حتى من المتدينين من المسلمين ليس لديهم القدرة على ضبط التفكير العلم وصدقون كل خرافة وكل أسطورة قد تجدوا الإنسان طبيبا أو متفوقا أو يعني بروفوسورا لكن عندما تأتي في مثل هذه القضايا تجد عنده خانة خانة في عقلهم مغلقة كيف تصدقوا لك كهدين هذا ما فيش كلاه لذلك أقول يا أخي التفكير العلم مهم الدين الوحيد الإسلام لا يكره الإنسان على اتباعه يعطيه مطلق الحرية في الاختيار يفكر يعطيه مطلق الحرية لذلك هذا الدين حتى ولو لم يكن يعني أبواك مؤمنيني لما تقرأ عنه وتمعن فكرك تسلم له ولذلك أقول التفكير العلم مهم تأسف أن في خنات يعشعش فيها بعض المعاني التي هي أقرب للخرافة وأقرب إلى الأسطورة ولذلك أقول يا إخوان التفاعل لا يمكن يعني أن تصور حياة ناجحة وجميلة بدون تفاعل هذا مبدأ مهم جدا كن متفاعل بس تفاعل واعي مش تفاعل الدرويش آه لا لأمور كويسة وما شلالة خليك فطن كيس خذ بالاسباب في سنن في الكون اللي ياخذ به ان يعطيه التفاعل دافع على العمل اما يقدر اقول لا الامور طيبة بخير لا لا منفعشة كن كيسا فطنا حاذقا حصيفا ذكيا منتبها للمخططات والدسائس مستعينا بالله ويحدوك حادي الطريق وهو التفاعل ان الله سبحانه وتعالى ينصر الحق واهله الله سبحانه وتعالى قال وكان حقا عليه نصر المؤمنين هذا وعد فاقول لا يمكن الإنسان يتصور حياة سعيدة ولا هانئة ولا نازحة بدون أن يتفاعل. التفاعل مهم للحياة. التفاعل مهم للحياة مهم للعقل. عقل الإنسان وتفكيره. عقل الإنسان هذا هو الجوهرة. جوهرة اللي يعطيها لك ربي هو العقل. تدرك بي الأشياء. ولذلك ليش ألقيت مثل الجوهرة؟ لأنه لا يستفاد من الجوهرة اللي إذا فتحت شوف بريقة شأنها في ذلك شأن البالونة أو شأن المنطاد المنطاد متى, متى يستفاد منه لما يفتحه ينتفخ الشيل فهذه الجوهر العقل لما ينتفح ينفتح يفكر ولا يمكن أن يكون العقل في أتم حالاته إلا إذا خل من التشاؤم وقاده التفاؤل أما إذا كان الإنسان متشبعا بالتشاعب حتى لو كان يعني عاقلا ومفكرا فإن هذا الإنسان لا يستفيد من عقله لا يستفيد من عقله بشكل صحيح وهذا مهم جدا في الحياة كذلك يا إخوة فيما يتعلق بالصحة النفسية آه الصحة النفسية مع تجيلها المزاج الاعتدال هذا مهم جدا المزاج والاعتدال هو يعني يعطي او الهدوء في مواجهة الاشياء هدوءك في التعامل مع الناس من حولك من يستفزك من يناقشك يرفع صوت عليك من يقول لك كلمة يعني توجعك وهذه الحياة لكن انت لما يعني تضبط انفعالاتك وتعلم ان كل ردة فعل هي في يدك انت واحد يقول لك كلمة سيئة في يدك أنت تستجيب لها أم ما تستجيب لها شيء حافظ على هدوءك لأنك تخسر وبعض الناس مونعين بإذاء الآخرين لكن في يدك أنت أنك تستجيب أو لا ولذلك الهدوء في التعامل مع الناس من حولك يعني لا يمكن أن يكون الإنسان متزنا إلا إذا كان عنده يعني قدر وجرعة جيدة من التفاعل هذا مهم جدا يعطي نعم السميتنا الصحة النفسية أيضا الثقة والرضا هذا يساعد على التفاؤل لذلك قدرة الإنسان على تجاوز المشكلات سواء كانت مشكلة صحية أو مشكلة يعني عائلية ها؟ هذا الثقة بفرج الله والرضى بأقدار الله مع الأخذ الأسباب لدفعها يخلي الإنسان لا يحدث له فاقد و يعني نهاية والإنسان المتفائل غالبا لديه القدرة على أن يسيطر على نفسه نعم لأن السيطرة على نفسك تستطيع أن تصل على المستقبل بإذن الله بشدارة وبكفاءة بينما هناك أناس آخرون يعتقد أنه ما بيده شيء قال لي مكتوب لك خلاص ما عاش تقدر تدير شي انت في مهب الريح لا يشارك في صناعة ولا يقول كلمة طيبة سبحان الله وذلك عليه الصلاة والسلام يعني كان كما ذكرت في يحب الفعل ونحن نحن في مثل يقوله تفاعلوا بالخير تجدوه هذا ليس بحديث على العموه وهو مثل لكن معناه صحيح أن يمكن يعني كل أن الحياة كلها لا يمكن أن ينجح الإنسان في تجاوزها وقطع طريقها إلا إذا كان متفائلا يعني تجد شيخ في التسعين من عمره تجالزه وتشوف النكتة والطرفة والمؤانسة وتجد واحد من عشرين وثلاثين في مقتبل العمر تجده كئيما يغلق المنافذ على نفسه ويدخل المخدرات ويفتع الذنوب والمعاصي ومكتب ويبينتحر ليش? هي لأن بعيد عن التفاؤل والثقة والرضى بأقدار الله سبحانه وتعالى في أمر مهم جدا في التفاؤل بشنكي يجدوا التفاؤل واعي زي ما ذكرت ما تفاؤل الدرويش قضية الصعاب في الحياة يجب أن تعلم أن لا توجد حياة بدون مشكلات رأي لما تسمع واحد يقول لك الحياه السعيده ويبلغ لك والاسره السعيده والقلب الحمر ومش عارف لا لا لا لا. لابد منها من الصعاب هذه طبيعتها مشكلات وصعاب هذا جزء من معنى قولي تعالى لقد خلقنا الانسان في كبد اذا الحياه فيها صعوبات لكن في يدك كيف تواجه الصعوبات ممكن تحول هذه الصعوبات الى متعه في مواجهتها ومعالجتها والصبر عليها والشعور بالانتصار حتى مرة مرأة كانت تشكو زوجها بس كنتني على التلفون والله حوالي بكون عشرين دقيقة بعدين عاشها معاه خمسة وتلاتين سنة وعنده ثمان وقالت ما عاشها صبرت عليه قلت لها سبحان الله يعني خمسة وتلاتين سنة تو كيف طنتي وعندك ثمان أولاد كيف زيلها الشيطان باقي قلت لكيف ننديل يا شيك. قلت لازمي. ان شاء الله رب يطول في عمرك. ما باقي الا الاقل. صح ولا؟ لكن المشاكل خوذيهن هك. ومرات الانسان رو يحتاج كلمة والله. تغير حياتي. الحياة ما تخلوش من مشاكل. تحسب روحك لما تفارقيه. حتعيش سعيدة في مشاكل اخرى. هكي الحياة. المشكلة عندك انتي. ما تقدرش تواجه المشاكل. الدنيا ما تجام لكن ايكي طبيعتها؟ مش تقول لك والله انت يا انت رجل طيب مش هندل لك مشاكل لا لا لا ما تجملش ما تحبش لا انبياء ولا صالحين ولا بار ولا فاجر لكن يتميز المؤمن ان يعرف حقيقتها واذا كيف يعرف كيف واجهها فقلت لها ثلاث كلمات قلت لها المشاكل كالتالي مشكلة تقدر تعجليها تعالجيها توق قلت لبه ومشكلة تاخد زمن وفي مشكلة ما تنحلش قلت كيف ندير قلت لها تكيفه معه كيف سكر ضغط تقدير تراقب فيه وتخطي من هنا كل ايام توكل على الله لك مرات انت بتحلي المشكلة تقع في مشكلة اكبر منها مشاكل حيجانك تدقر عليك الحوش بس انت تستطيع تواجهها ربي عطيك الزات وعطيك العقل واستشير ولذلك اقول يا اخوان يعني اهكي الحياة صراء وضراء والدهر وجهان لكن خلي عندك وجه واحد يعني حسن وبؤس هذه الحياة حتى أن ما قاله التقد المتنبق لرماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء مني بالي فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال وهانا فما أبالي بالرزايا لأني منتفعت بأن أبالي كل حاجة يدير منها مشكلة بشي مش حصلت وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال. أقول خليك متفاعل وذكي في مواجهة الأحداث أنا طبعا الموضوع التفاعل طويل أنه نفتح الاتصالات لأنه ذكروني الإخوة بالاتصالات الله خير أذكر بالرقمين 909 57 07 والرقم الثاني 471 7551 اتصالاتكم للإثراء والإضافة و الاقتراح ايضا وللسؤال ما علمنا اعجبنا وما لم نعلم قلنا الله اعلم وبحثنا فاستقبل اول اتصال نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله حياك شيخنا مرحبتين من معنا ابو حسين نعم يا ابو الحسين احكي <تصفيق> مرحبتين مرحبتين تفضل يا اخي الله يبارك لك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام في نعم استاذ حسام تيميه من واسطه نعم يقول عجب ربنا من قنوط عباده ينظر اليهم اذين قانطين يضحك يعلم ان فرجهم قريب الله فسبحان الله المسلم اذا كان مسلم ما ما يشوف من متاعب ويشوف من ظلم له هو مظلوم ومظفر انا مسلم اذا أنا يا سلام السلام يا سلام شيخ بارك الله احسنت يا ابو الحسين بارك, بارك, الله الله بارك, الله عليكم الله بارك الله فيك بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمه الله طيب اتصال اخر أذكر بالأرقام 957 الرقم الثاني 4717551 للمشاركة والاتصال والإثراء طبعا من جزء من التفاؤل الواقعية الإنسان المتفاؤل ما يغيبش, ما يغيبش على الواقع إذن ما يكون في تفاؤل مفرط غير واعي لأن التفاؤل مفرط غير واعي يصدم الإنسان واذاك تكلمت الآن عن صعوبات الحياة الحياة فيها صعوبات فيها مرارات لكن فرق بين إنسان يختصر الحياة في هذه الصعوبات سيلا مشكلة يريتني نموت ما نحبهاش بك للدنيا شون حصلت منها يريتني ما تزوجتك ويريتني ما تزوجتك ويريتنا ما درنا الثورة ويريتنا قذافي قاعد ويريتنا تكيف ها هل هذا الكلام صح أبدا ما تختصر الحياة في مشكلة تجد الإنسان هذا اللي بعيد عن التفاول يتخيل الصعوبات أمامه قبل أن يبدأ آه كان ندير هذه ممكن نفشل أنا نفشل حتى فلان داره فشل جاءت جاءته صعوبة أو مشكلة وقف أمامها مكتوف اليدين طيب استقبلوا هذا الاتصال نعم سلام وعليكم عليك. السلام ورحمة الله مرحبا يا شيخ مرحبتين من معنا عيدا ادرك الله عرفانا وخير آمين يا رب تفضل يا أخي لا استعد معك نعم يا سعد بالله يا شيخ انت قبل ما تفتح موضوع الاتصالات بالله ناقش في حلقة على موضوع الرؤى نعم موضوع الرؤى يا شيخ بالله يعني انسان ممكن شاف رؤيا يعني خاف منها والرؤى هذه ممكن يعني الرؤى هذه لها ثلوات نعم عندي خلفية يعني على موضوع الرؤى وتلصير الرؤى هكي بالفترة يعني بالفترة نعم لكن الرؤية هذه خوفتني واجد الحقيقة لكن الرؤية تسقط يا شيخ أما الرؤية تتبدل أو حاجة كيفك يعني أنت وأهل العلم وأهل نعم. الذكر طيب أجيبك إن شاء الله, الله حاضر يا سعد أجيبك إن شاء الله فأنت أعرف الإنسان يعني من أبسط شيء ضعيف بايك جدا ورؤيا بصراحه يعني شو بيها كين هي باديه يعني ان شاء الله خير انا انا اخبرك بس وان شاء الله ينفعك بما اقول بي الله بما اقول الله. شكرا, يا شكرا يا سعد اتصال اخر نعم فاقول يعني من الخط للانسان انه يختصر يعني حياته في الصعوبات خلاص اول ما يشوف خلاص لكن فرق بين الإنسان المتفائل تفاؤلا واعيا ويتجاوز هذه الصعوبات ويصبر عليها ويصابر ويتكيف حتى ولو فشل في موقف ويخفق ينجح في الآخر يتحقق النجاح إلا بعد الاخفاق هم من هو خير منك أستقبل هذا الاتصال نعم عليكم السلام ورحمة الله أهلا بك بكم معنا أهلا بك عبد جليل شوي أهلا بك عبد جليل الله يحفظك ما اليوم على التفاؤل هكي ما درت هي هي الدنيا عرفت انا زمان زمان عشري معايا عرفته نعم فادي قد زمان يقول لي الدنيا تروح واخرتها صندوق له عرفت الله اكبر أيوة أيوة. <تصفيق> يا, سلام. يا سلام بارك الله فيك شكرا شكرا عبد الجليل الله عليك الله وبركاته اتصال طيب فأقول فرق بين الإنسان اللي هو يقتصر الحياة في مشكلة ويظن أنه خلاص لو ما تزوج هذه الفتاة معناها حينتحر لو ما تزوج لما تزوج هلان معناها أراني انتهيت وحياتي لا لا كاني رسابة معناها انتهيت لا لا هو من الأشياء الجميلة هو تخطي الصعوبات في الحياة ما تستسلمت ما فيش, حد ما فيش حي يسماها يا جماعة يعني فشل في الحياة في نجاح واستسلام في يستسلم ولذلك من الملاحظات التي يعني وجدتها في الحياة حياتي وحياة الآخرين أن بعض الناس لما يتكلم وهو يعيش سعادة إذا كان هذا الإنسان من طبعه أنه يعني يميل إلى الجانب المشرق متفائل تجد هذا الإنسان سبحان الله يعني دائما سعيد ممكن يعني اتمر حتى به حالات لكن يقبلها بابتسامة على النقيض من بعض الناس ربما لو كلمت وهو سعيد او وهو يمر به موقف يسعد يسعده ممكن لا يسعفه لسانه يقول لك انا والله الحمد لله فرحان لكن لا اكتمك يعني ما نشعر بعد السعادة شن بعدها ممكن بعدها الام بعدها احزان الله اعلم سعادة هذه ما تدمش الفرحة هذه طبيحتها هو مبرمج نفسك او قيلين لنا وشي باتا هيك وشي ثم طيب استقبل الانتصال نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف الحال؟ مرحبا من معنا؟ احمد بشعر اهلا باحمد كيف الحال؟ فضل يا احمد الله يسلم نحن نتكلموا على الموضوع العظم موضوع كويس والتفائل وان الواحد يتمنى ان يعيش في الدنيا كويس وانه هو يحاول يقاوم كل المشاكل اللي فيها نعم وموضوع طيب يا شيخ وبرك الله فيك لكن لكن نحن الحاجر بعيده اللي, اللي, اللي, اللي مشكلتنا في الدنيا هي ظلم العباد للعباد نعم هذه هي المشكلة الكبرى اللي نحن نتمنى أن مجتمعنا نفتقوا الحاجة هذه أو مثل هذا هل انت يعني... تتوقع أن يرفع الظلم في الدنيا مو رب يوم القيامه يقول لا ظلم اليوم لا ظلم في الآخرة اما الدنيا فيها ظلم لا هذه هي هذه طبيعتها حاجة. الدنيا انت انت انت سال الله لا تكون ظالما والله أيوة. والله هي فعلا لكن هذه حقيقه الدنيا لابد في ظالمين ومظلومين لو انك تتوقع بالضبط. ان الدنيا ما فيهاش ظالمين معنى انت تعيش في مثاليه تتعبك آه. آه. ايوه فهمت قصدك لا ان نتمنى ان المظلوم يقدر ياخذ حقه صحيح هذه هذه يعني اللي تمنوه في مجتمعنا اللي نعم. هو مجتمع اسلامي ط الرسول عليه الصلاه والسلام كان يخاف في الحقوق كلها اللي يجي مظلوم ياخذ له في حقه ولو صح. كان من ابن من صحيح يعني وانت بتقول بالسياره والقصص يعني تحكي انت فيه انت, فيه انت تتكلم كثير حول هذا الموضوع انت تتكلم عن اقامه العدل بين الناس ايوه نتمنى ان الموضوع هذا فعلا ان الواحد يقدر يقاوم المشاكل في الدنيا ويجدر لكن أهم شيء أن يكون فيه في سواء في المجتمع او في الدولة شيء يساعد المظلوم ان على الاقل ياخذ حقه في صحيح. الدنيا قبل حتى الاخره وهذا هذه ما نرسوخ ان شاء الله باذن الله يع... ان شاء الله يعني ان شاء الله الله باذن الله يعني مع شاء الله الانتخابات وان شاء الله, الله يعني والله لاحظت ان حتى الناس يعني والله ما بيشاركوا الانتخابات ولا ولا هم مش حتى لما نتكلم على الناس نقولهم قدموا ولا كذا يا جماعه بس ما نفس الظلم اللي فات اتمنى التوعيه ونتمنى ان حتى في, المو... في, في, في هذين اليومين في اقبال جيد صراحه لاحظت انا وان شاء الله الناس تكون على قدر المسؤوليه ان شاء الله والله ان شاء الله يا يا حمد. حمد. شكرا يا احمد شكرا يا احمد بارك الله فيك استقبلوا هذا الاتصال السلام عليكم السلام ورحمه الله مرحبا شيخ اسامه مرحبتين من معنا لك معك جالك نبيل حماد اهلا يا نبيل اخبارك يا شيخ مرحبا بجاري مرحبا الجار له حق خاص هذا <تصفيق> بارك, بارك الله فيك والله. <تصفيق> بارك الله والله خذ الوقت كله الله الله يحفظك ويبارك فيك <تصفيق> على على يقلت... <تصفيق> الله فيك <وبيك>. انت <تصفيق> ايجابي ديما نسمع منك كلمات طيبه جزاك <تصفيق> الله <تصفيق> خير يا مدير الله يعيش يا شيخ حسام الله يعطيك ويبارك الله فيك يا سيدي بارك فيك بارك خليك يا نبيل بس شكرا نعم قطع الاتصال طيب كيف نصنع التفاعل في المجتمع في أنفسنا صناعة التفاعل طبعا أنا هذا وقت الاتصالات لكن لما مجي تتصالات بنتكلم أنا والله هاني صناعة التفاعل يعني هي مش عنوين لكن هي نقاط مهمة تخدم في حياتك أول شيء الجبرية المطلقة انتحار أحفظها هذه بعض الناس يعتقدون أنهم إذا كانوا متشائمين بطبيعتهم لن يستطيع تغير هذه الطبيعة. يقول لك طبيعتك. هذه جبرية. انت حار هذا. يقول لك طبيعتك أنا طبيعتي. حتى والدي زمان يقول فيها ليه. وامي يقولوا أنت طالع الخالك وطالع العمك ملزقين هذه. هذا غلط. الواقع أن الإنسان يملك أن يحسن ذاته. تستطيع. والله تقدر. والسلام جرب طيب استقبأ هذا التصاب نعم عليك. عليكم السلام عليكم السلام وعطي الله حياك الله يا دكتور مرحبتين بأخي مال معنا عماد مستحى معك مرحبا بأخي يا عماد كيف حالك يا دكتور الله يحفظك يا عماد تفضل. والله حبيت انشارك معك يا دكتور يا. من واقع تجربة طبعا تغضب يا ريت يا ريت والله الله طبعا كان سجين سابق ويسا مع اخوك اسمعينا عرفت شو واي الحمدلل على الله يسلم رب يتقبل جهادك <تصفيق> نعم لكن انا نحكي لك زي ما تقول واقع التجربة والله الانسان عارف يملس واقع عجيبة طبعا سبحان الله ما هو ما اعلمش بها يعني انت شوف تخالي انك تقول مثلا في يوم الايام من اقدار شانا نقعد في دار بروحي 24 ساعة بالعاكس ولا تقدر تقعد حتى شهر ولا شهرين ولا حتى في, في السجن قهات يجي ثلاث سنوات بروحها الله يعني انا قصد كلامي ان الانسان يكيف روحها مثلا لما يجيب في موقف مثلا انتكاسة ولا كذا يكيف روحها حيمشي الامر تمام لو, لو لو قعد في الامر مثلا زي ما تقول في صراعة معاه وكذا انا ليش مثلا اطلحت في المطبضة ليش كذا ليش ليش, ليش, ليش حيلقى روحها منتي واذا شفناه يعني من واقع تجربة في ناس طاحوا وفي ناس كالجبال تلقاهم زي ما تقول عادي يقول له انت راه محكوم بعدين والله ما معدل على الموضوع عادي. عادي. عادي القرار في داخلك معناه بالضبط يا سلام فمثلا هي الانسان هو يملك طاقه عجيبه لكن يعرف كيف يطلعها هذه هذا المربط خلاص وهذه مشاركتي يعني وهذه تجربه يعني تجربه خاصه ومرت بيها كما أنا. ذكرت انت ممكن في ظروفك العاديه تقول ما اقدرش نقعد يوم في البيت بالضبط ممكن تقعد 3 في في شيله سبحان, سبحان الله سبحان الله لا قدره عليه والله مرات ترقد حتى على الساتك انت ما على روحك انك تقدر تقدر ترقد ن... على الصقع مثلا نح... انت تقدر احنا مع... يا عماد احنا نحتاج الى ان نكتشف ذواتنا ايوه طاقات يدفع. كامله اعطاها الله لنا سبحان الله الله اكبر بارك آه. الله فيك يا عماد تبارك سعيد باتصالك نعم عطينا اتصال اخر نعم السلام عليكم وعليكم السلام عبد الله من معنا مرحبا مرحبتين نس فيك انت على الهواء ايوه ابو ذكرى نعم يا يوسف كيف مرحبا يا اخي يوسف مرحبتين اشتقت لك والله بخير وسعيد بسمع صوتك والله اصل الله بارك الله فيك على برنامجك والله العظيم الله الله الله. يا سلام رب, رب. الله يعني الحمد آه الله, أكبر. الله, أكبر. الله, الله يعني اه يا سلام عليك يلا سلام هذا عارف الله عارفه هذه بارك الله فيك يوسف وكثر لنا الدعاء بس يا شيخ وانت كذلك ان شاء الله موصولين بالدعاء لك وسلم لنا هذه خوتك يوسف يوصل وصل, وصل ان شاء الله بارك الله فيك يا يوسف شكرا يوسف على بارك الله فيك على المداخلة الطيبة والكلام الطيب يعني الثقة بالله هذه انا تكلمت عليها اعظم تفاؤل ارتباط الانسان بالله راني يبتعد على ربي يا تعب راس يا تعب يعيشك تحليلاته يا جماعه نقول لكم حاجه الثوره هذه في حالها من في حالها من اسبابه من تهي شعب الليبي من لكن كان يحدو الناس تفاؤل كبير ان ربي مش هيخيبنا فعلا من ما فيش هذا التفاؤل وهذه القوة واليقين والثقة والصلة الحقيقية بالله بدون تمثيل ولا تصنع جعل الله افئدة العالم تهوي هذا الشعب صح والله؟ وين الكذافي وين الشعب الليبي سبحان الله العظيم لا تنسوش يا ليبيين فضل الله عليكم يا اخوتي ما تنسوش فضل الله عليكم تذكروا قبل سنه كيف كنا الله اكبر الحمد لله اعطينا اتصال نام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله حالك يا شيخ من معنا عبد الله شيخ الله نعم يا عبد الله يا شيخ التفاؤل يا شيخ يعني الانسان من من غير يتفلسف بالله قويه حيل ومتفائل صدقت يعني في ظروف الشباب في جابها كانوا يمروا بظروف بأن يعلم بها الله سنو نعم. لكن كان إيمانهم بالله قوي فكانوا عايشين أحسن حياة يا سلام عليك ولله لكن بقى. لما نرجعوا للأمور العادية هذه وخالقوا الشيطان وخالقوا هنا في أمور ما نقدرواش عليها شيء. سبحانه اذا نرجع مربط الفرس قوة الصلة بالله هو تصل بالله يا شيخ إنه الله. هو يكون واحد ما يفعل الله سعلم نعم وياخذ بالأسباب عبد الله ولا ياخذ بالأسباب أكيد. كيف يواجه المشاكل ويرضى وي... كيف... ويتكيف ويقول كلمة وتمشي الله يرضى بقضاء الله خلاف انتهى الأمر الله أكبر بارك الله فيك يا عبد الله, بارك الله يا شيخ إن شاء شكرا عم دخلتك الطيب أخي عبد الله بارك الله فيك اتصال آخر نعم أخي هاني قطع الاتصال فأنا نتكلم على طبعا هذا وقت الإخوة المستمعين استقبل اتصالات ومقترحات بإثراءهم أيضا لهذا الموضوع نحن مقبلين على خير عظيم بإذن الله تعالى هذا ما تخافوش مننا بإذننا نخذه بالأسباب بقولوا لك فاطنين لكن التفاعل هو حادي الطريق بإذن الله تعالى فأقول لي يا إخوان رد بارك تقول أنا طبيعي وما يسيرش مني لا أنت يسير منك ماشر. كيف اللي في المعاصي ويريح بدين يقول له شيطان أنت ما يسيرش منك يوم تصلي يوم ما تصليش يوم تتصل بالبنات ويوم ما تتصل تدخل على مواقع مش كويسة يوم تدخل... تخليك تخلي... يا يسود انت منافق قل لا لا مش منافق انا تقلب والصراع ومعركة ومتفائل اني هنغير بالنفس باذ الله تعالى فاقول الجبرية المطلقة انتحار ايضا فيما يتعلق في... بثقة بي... بال... بال... بال... بال... بالنفس سواء في مشيك او في قعودك او في تعاطيك مع الناس تفكر أن الناس ينظروا إليك كي مش عارف كيف كيف يقول واحد يقول نشعر من بحثه فيها بازدراع لا لا لا خليك ديما جاهز لابتسامة وللضحك طبعا بقدره باعتدال شوف عليه الصلاة والسلام ما رؤية إلا هاشا باشا بسامة دايما تعلو محياة دايما الضحكات في بيتها عليه الصلاة والسلام وابتسامة الجميلة ما يعرف التقطيب ولا التجهم دايما تبسمك في وجه أخيك صدقة ارميها هذي صدقات عبي رصيدك من الخير يعطيك راحة تعود عليك انت لابتسام عليش قيل انحواش بك ياخي ابتسم باحة اليمينك وابتسم له ايوه دخل صدق شم فيه هتدخل عندك كان السلام عليكم وابتسم له الله هو اكبر كيف حالكم وابتسم خير عظيك ميدخل عليك هتجد بنشره لأنه لأنه حسنات والحسنات تنور القلب اعطيني اتصال اخر نعم السلام عليك عليكم السلام ورحمه الله خطيه يا مرحبا باخي من نعم من معي معك وليد, وليد نعم اخي وليد تفضل اول هذا انا يعني عندي اجابيه لماليه من من المحاضره اللي فاتت الله اكبر الله يحبك يا من قلت انحصر الشيخ وسابني نحبك في الله والله الله والله, والله, والله الله بارك الله فيك على البرنامج الطيب يا والله والله. طيبك ويرفع قدرك بارك الله فيك يا اخي حابين نشاركوا بالايجابيه والتفاعل ان شاء الطيب بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك احسنت جزاك الله خير بارك الله شوف المعنى الجميل هذا يعني يدخل باش يقول لك كلمه طيبه طبعاً أقول لأخي وليد والغيرة إنا أحب الأعمال إلى الله إدخاله سرور على, م... على مسلمين ليش تبغى ليه؟ طيب قلبك يجعل قلبك طيبة أفرح بالخير للناس يقول لهم كلمة طيبة لو هاني بحث في الساعة أنا مش معدل عليها ناخد منها دقيق لا تحسد الناس على النجاح متحصدش حد على رب يعطي الخير أفرح لا تجعل نجاحك على أكتاف الآخرين وليطاحة بهم والـ والـ وتقول فلان فيه وفي لا, لا لا اجعل في قلبك نيه خير الله يحرسك وحيعطيك وحيرفعك وذاك الله احمد قال لابنه عبد الله عبد الله قال لابنه عبد الله يا عبد الله انو الخير فلا زلت بخير ما نويت الخير يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذ منكم فأنت دائماً خليك كلمة طيبة وطيب قلبك. حب الناس يا أخي. تعرف أقول لك حاجة. القلب هذا كل ما تحط فيه ناس يتوسع. تقول الغرفة، البيت، الصالة، يتعبّى، يتعبّى، يتعبّى، يتعبّى، بعد يقول لك ازدحم. ما عاش فيه وين نحطه إلا القلب. كل ما تعبّيه بحب الناس يتوسع. كل ما تحط فيه حب الناس يتوسع أكبر. فأنت قلبك بحب الناس وجربها يقول معاش تبين حسد حد معاش تبين نأذي حد قرر بس والله تقول تشوف سكينة وراحة غير عادي اثني عن الناس بما فيهم مش غير تتصيد اخطائهم هتشوف الروح اللي تغير في نفسك الكلمة الطيبة اللغة المتفائلة مهمة جدا يعود نفسها يعني يبعد من كلمة يبعد من فمه كلمات المتشائمة لا لا ابعد قاموسك جدد قاموسك جدد قاموسك بالكلمات الجميلة وذلك الإنسان الكائب شي بغير من وضع بغير شي ها؟ قال السماء كئيبة وتجهما قلت ابتسم يكفي تجهما في السماء قال الصبا ولا فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرمة عد الشباب تبايا عد خلاص تجد حزينه خليك متفائل وابتسم وهذه طبيعة الحياة وانظر للأمور نظرة إيجابية وواقعية وتفاؤل ليس غايب عن الواقع هذا يسبغ عليك شعور بدراحة والسكينة والهدوء ويبعد عنك الخوف والحزن بإذن الله تعالى ورأس الأمر كله هو صلة تقبلها حسن علاقتك بالله وطاعات والفرائد هتشوف التغيير في حياتك ثانيا كأنك ظالم حد رد مظلنت هتشعر نظرتك بالحياة أجمل ورب يعطيك الرأي السديد يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانها سدادا في رأي وفي, وفي, وفي سير في طريق بإذن الله تعالى وحب الناس وما تختصر في أخطائهم هذا دار لي هذا دار لي الحياة أكبر من هكي ونسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى والحلقة القادمة بإذن الله تعالى إن كنا من أهل الدنيا وربي بارك في عمرنا وعماركم حتكون عنوانها مبادرة كيف نكون مبادرين؟ ما جمل الحياة اللي فيها مبادرة ما ترجي حد انطلق سابق وانطلق أسأل الله أن يجعلنا وياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب لكم مني أطيب المناودمتم في رعاية الله هذا وسام الصلاة بيحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلست بدونهم شيء أقدر دور من حولي أزيد بحقهم وعيا بلادي أمتي أهلي فلست بدونهم شيء أقدر دور من حولي لأني لست عاد